في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا نفرولا ثم وَاذ تِينَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا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 دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار هَارِمٍ مَغْبَصَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلَنَا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طائره في عنقه ونخرج كِتَابًا أَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 فَإِنْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا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 فيك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا ان رَبك يَبْسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا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 126. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 127. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 يسَبِح لَ السمواتُ السَّب والالْأَرْرض وَمَ فيِيه وَإِّ شيءَيٍ إللاا يُسَبِّحُ بحَمْدهِ وَ وَكِ لا تَفطَونَ تَسمْحَهُم إِهُ كانَ حَليمًا غَفُور.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 وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيْلاً وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا زبورا قل ادعوا الذين نزعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ويرجون, رحمته ويرجون وخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن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 وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قالا أسجد لمن خلقت طينا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 فَلَ م نَجكُمْ إلى البَرِْ عْرَّ وَكَانَإِن سَانُكَفُور أَفَمِنتُم أَْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانبَ الْبَرْلِ أَوْ يُرسِن عَلَْيكُم حاصِبَا ثَُّ لا تَدذُ لَك وَكلَ اَمَّا مِنّكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَائَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا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 أولائك يقرؤون كتابا فأولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما فا هو في الاخره اعما واضل سبيلا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 وَقُلْ أَدْعُو لِنَفْسِي وَلِأَهْلِي لِمَأْكَلِنَا وَمَشْرَبِنَا وَلِيَارْمِي بِهِ إِلَى رَبِّ لَعَلَّهُ يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَقُلْ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هو شفا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 تَجِدُونَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنَسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ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 وَلَن نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَنَا أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن طَغَوْا أَبَىٰ أَن يُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ ۚ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 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواه وَزِدنهُ سعير ذَلكَ جَزَهُ بَّهُم كَفَو بياتنَا وَقالوا إذَا كُ عِظَامَ وفَةً أَعِا لَ بنثُونَ خَلْق جددَا أَلَْ يرَو أن الله الذي خَلَق السَّم وَالسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ على عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ اتْرَبِّي إِذَا لَمَسْتُمْ إِذَا لَمَسْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ جاء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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزينا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم